موقع رياض القرآن يقال قلتكم منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر والى هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم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 مَنَ الَّذِينَ بَضَّتْ سُجُوهُهُمْ وَأَمَّنَ الَّذِينَ بَضَّتْ سُجُوهُهُمْ فِيهِ رَحْمَةُ اللَّهِ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فيها خَالِدُونَ تلك آيات الله نَتْلُوهَا كَن بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الأُمُورُ